بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل درس البحر الرائق في الزهد والرقائق وكنا نتكلم عن فضول عن آفات اللسان وأن العبد إذا أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى وقد أمسك بزمام حسناته فعليه أن يمسك لسانه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 قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان هو الظلم ويعني قال عليه ما لم يفعل يعني ظلمه والبهتان هذا من خصائص اليهود ومن صفات اليهود فهذا الحديث يبين أن السر في تحريم الغيبة وهي أو هو كف الأذى عن المؤمنين فذكرك أخاك بما يكره فإن هذا يؤذيه ويؤلمه وهو فيه, وهو فيه فأنت تذكره بما فيه وهو غائب فهو يكره ذلك فيكره أن تخوض في عرضه فإن هذا يؤلمه ويؤذيه وأذاه حرام وكان الإنسان يتصور أنه ما دام فيه ما أقول فما ظلمته يعني أقول أنه يفعل كذا وهو يفعل وفيه كذا وهو فيه فهذا ليس قانون الإسلام لأن قانون الإسلام هو الحفاظ على الألفة والعلاقة بين المؤمنين والحفاظ على أعراض المؤمنين ومشاعر المؤمنين والحرص على التأليف بينهم فإن الغيبة من العوامل والأسباب التي تفسد العلاقة بين المؤمنين قال إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته يعني هذا هو الغيبة يعني تذكره وهو غائب بما يكره وإن لم يكن فيه فهذا أمر أشد من الغيبة وزائد عليها وهو البهتان فهو يعني أفضع من الغيبة وللإمام النووي في الاستثناء من الغيبة وهذا الكلام موجود في الهامش يعني إضافة وهذه الإضافة مهمة قال تباح الغيبة لغرض شرعي وذاك لستة أسباب يعني هي حرام ولكن كما تباح الميتة لأسباب والشيء لما يكون محرم يباح فبيباح على القدر يعني الإنسان إذا أبيحت له الميتة للاضطرار فلا يشبع منها ولا يأكل قدرا زائد عن الحاجة ولذلك لابد أن ننتبه هذه المسألة يعني الإباحة للأمر المحرم يكون على قدر الضرورة أو على قدر كل شيء يقدر بقدره طباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب نبدأ بذكر هذا حتى نواصل الحديث وقد يعني ثبتنا هذه القاعدة أحد هذه الأسباب التظلم فأجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على انصافه من ظالمه يعني لما واحد يجلس مع أخ ويقول له والله أنا مراطي مغلباني وبتعمل وبتعمل وبتعمل أخوه دا لهو قاضي ولا سلطان ولا له ولاية ولا قدرة على تغيير الأمر ده. إيه دا إيه غيبة. ولو المرأة جلسة مع أختها وبتتكلم تعمل إيه تقول له والله دا الإخوة دول وتتكلم على الأخ ويقول وتذكره هذه الغيبة يعني ليست بدرجة واحدة يعني اللي يغتاب أباه مثل الذي يغتاب أخاه مثل الذي يغتاب صديقه مثل الذي يغتاب مسلم يعني أجنب عنه لا يمكن في حديث الزنا لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة تجاره لأن الجار أنت مؤتمن فقد خنت أمانة الجوار وكذا, وكذا فسيئة تضاعف بصفات الصغيرة ممكن تبقى كبيرة إذا اقترن بها صفات فالغيبة تشتد بصفات فغيبة المرأة لزوجها شديدة كغيبتها لوالديها لما هو شاب يغتاب يغتاب أمه أو أباه هذه فلا بد أن نعلم أن الكلام عن الغيبة الغيبة محرمة وأنها من الكبائر وتزداد وتشتد حرمتها ويعظم خطرها إذا كان الإنسان يغتاب من له حق عليه كوالد أو زوج أو كذا أو, كذا أو قريب أو شيخ عالم مثلا أو كذا فإذا الإنسان يجوز له أن يتظلم لسلطان أو قاضي أو غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على انصافه من ظالمه فإن لم يكن فلا يجوز يبقى الإنسان اللي يسمع خطبة أو درس ويلاقي فيه حاجة كده ما يعرفش يقولها قدام الخطيب يقول له إيه؟ هم أي الكلمة الكلمة دي يكرهها الخطيب أو المدرس طيب أقول هل لي ليست نصيحة لأنه اللي بيسمعه مش ينصحه وكان أولى أن ينصحه هو أو يقول لمن ينصحه أو له لا عليه فهذه أيضا من الغيبة وهو فعلا كما قال ولكنه ذكره بما يكره في غيبته وذكره من باب التنفيذ فقط يعني بينفس عن نفسه السبب الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر يعني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك كان يقول للأب مثلا على ابنه أو المدرس على طالب عنده في المدرسة أو كذا الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي بالتصريح تقول مثلا إن زوجي بخيل فهل يجوز لي كذا فقالت بخيل هذه غيبة وهي فيه ولكنها تستفتي ماذا تفعل فهي على إيه على وجهين إما أن تقول لو أن امرأة زوجها بخيل أو تقول بالتصريح لحديث هند أنها قالت أن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي وزر كذا الحديث فهذا هو السبب الثالث الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه هذه أمثلة وأقص عليها منها جرح المجروحين من الرواه والشهود والمصنفين إيه رأيك في كتاب كذا لا ما تقرأ له الرجل ده مبتدع رجل ده عقلت فازده يعني ده كلام يجوز جرح الرواه والشهود والمصنفين بالعدل والحق وبالقدر الإيه بالقدر المطلوب على قدر الحاجة هذا جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الإخبار عند المشاورة حد يخطب امرأة ويستشيرك فتقول نعم زوجه أو لا لا تزوجه أو ما أعرفه عنه أنه وتذكر ما فيه سواء كان أمر مرض طبي عنده فيروس أو مرض خلقي في سريع الغضب أو شحيح أو أي شيء تقول ما تعرفه لأن هذا من باب النصيحة ودفع الضرر عن المسلمين وعن تأسيس البيت على الغش ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا يعني معيبا يعني أو زانيا أو شاربا لأن كان العبيد ممكن ويشتهر بالكبائر او كذا وهو يعلم فتنصح المشتري تنصح المشتري تقول له يعني هذا هذه السلعه فيها عيب كذا يعني التليفون الفلاني ده بيهنج فيبقى انت كده بتقول له يعني عيب في, في هذه المساله فهل يعني ينتظر حتى يستشيره المشتري لا ينتظر يعني إذا كان يعلم العيب لأن المشتري ربما لا يقع في باله أن في هذه السلعة عين وهذا الأمر له ضابط وهذا الضابط أن يكون هذا الكلام بعيد عن الهوى وبعيد عن التلبيس وبعيد عن الوسوسة يكون امر واضح بين والنية فيه خالصة لله سبحانه وهذا من باب النصيحة لا يقصد به الإذاء ولا الإفساد ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق يعني واحد يتعلم العلم ولكن يطلب العلم من رجل فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وهو لا يعلم أنه فاسق وأنت خفت عليه ضرره فعليك نصيحته يعني مثلا ممكن واحد يكون على علم في نوع من الفن من الفنون ويكون صاحب بدعة في العقيدة يكون يكفر المسلمين أو كذا وهذا الآخر المتعلم لا يدري فتقول تريح فين دفلندا صفة كذا يعني لا تذهب إليه لأن البدعة تعدي مثل الجرب تعدي المعلم له هيبة وله تأثير والخلطة لا تأثير فالإنسان الطالب ده مثل إسفنجة فممكن يمرض ببضعة المعلم فايضا تنصحه وبعيدا عن الهوى والعصبيات الجاهلية والتلبيث يعني مشان نيجي بقى نقارن بين المشيخ وبعضها مثلا نقول لك أنت بروح تعلم الشيخ فلون لا لا ويكلم على الشيخ وقول لك أنا بنصحه لا البدعة يعني بدعة معتبرة بدعة في الدين وبدعة في العقيدة وفساد واضح وهكذا إنما مسائل التفاوت في العلم او فيما شبه ذلك الأمور القريبة من بعضها هذا لا يعني ليست سبب للغيبة ولا للنصيح لأنها ربما تكون يعني سببها اختلاف وجهات النظر والاجتهادات والأهواء ويكون قاصداً النصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها أو إمام المسجد ما بيجيش يبقى تقول للمسؤول عنه الإمام ما بيجيش ليه؟ لأنه يضبطه لو سكت يبقى يهمل وهذا يعني ليس في مصلحة الشريعة ولا في مصلحة المسجد ولا في مصلحة المأمومين فيرفعه إلى يعني من له ولاية عليه وكل هذا بقصد النصيحة هو بقصد الإصلاح والساب الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كواحد يشرب خمر علني أو يصادر الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فهو يجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر من أسباب التي تذكرناه يعني المجاهر بالفسق يقول لا غيبة له يعني هو يفعل هذا أمام الناس فأنت تقول فلان بيشرب سجاير ما هي المشكلة؟ ما هو بيشرب سجاير وده الناس السادس التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق وكامل القصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف غيره كان أولا يبقى الأخ أخ فلنفين أخ مين هو مش عارف اسمه أو يعني هو مش مشهور باسمه ومشهور بوصفه وهذا الوصف هو فيه نقص في, في, في بدنه أو كذا فيقول لأنه معروف بهذه الصفة بين أصحابه وليس على سبيل التنقص ولو أمكن التعريف بغير هذا الوصف الناقص فهو أولى وهذا في هذا كلام الإمام النووي ونبدأ بذكر يعني قبح الغيبة وذمها قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ولا يغتب بعضكم بعضا نهي صريح لا تصرفه عن الحرمه اي قرينه ده تحريم الغيبه اي يحب احدكم ضرب مثل لللزجر و يعني تقبيح هذا الفعل ووضع صورة في النفس تنفر من هذا العمل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يبقى الغائب مثل مثل الميت والعرض مثل ومثل اللحم لحم والكلام مثل ومثل الأكل وحد يغتاب يعني بياكل وبيخوض في العرض يعني بياكل لحم أخوه وأخوه مش موجود يعني ميت فهذا المثل بالضبط كده الواحد يتخيله الواحد يجي يغتاب يتخيل الشخص ده قدامه ميت والمطلوب منه إنه يأكل من لحمه وهو ميت يأكل من لحمه يقطع وياكل فإنه إيه يرى هذه الصورة فضيعة ولا يعني لا, يست لا, لا يستسيغ هذا العمل فهكذا بالضبط الغيبة هذا يعني يزجرك عن الغيبة فهذا هو صورة هذا الذنب عند الله تبارك وتعالى فاللسان يأكل والكلام له حلاوة وشهوة ولكن هذا الأكل ليس كما يخيل للنفس أو كما يزين الشيطان إنه مثله كمثل من يأكل لحم أخيه ميتا أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وبيانه أن ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه يعني الكلام عليه بمنزلة أكل لحمه أي الخوض في عرضه في أرضه منزلة أكل لحم وهو ميت أي هو غائب لا, لا يشعر بذلك فكرهتموه فكما كرهتم هذه الصورة فإكرهوا الغيبة وامتنوا عنها وهذا مثل المعاصي ما ينهان الله عنه قبيحا فلابد أن يكون قبيحا في, في أذهاننا لأن الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض فالشيطان يزين القبيح يعني ماذا تصنع البنت المتبرجة وهي تضع المكياج وتكشف شعرها وكذا وتخرج ماذا تحصد يعني ايه اللي, اللي بترجع به بترجع بانها مفتونة فاتنة ما, ما هو الجمال في هذا الامر ما هي الحلاوة التي فيه غير تزين الشيطان فقط ماذا يجني من يحلق لحياتها يعني موس يعني خطر واللحية يحلقها في يعني في يوم ففي اليوم الثاني تنبت بطريقة يعني فيها نوع من الحسسية أو الخشونة ثم تتدرج فتغير منظره ثم يحلقها وهكذا ماذا يجني؟ إنه لا يجني إلا أن الشيطان يزين له سوء عمله فيراه حسنا فهكذا كل المعاصي وأمثلة يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم على فحش الغيبة واثارها السيئ عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواه تعني قصيرة احنا عزينا نقف عند هذا الحديث وقفة كده يعني في فوقت كثيرة يعني اللي بيحكي الحديث مين عائشة يعني السيدة عائشة هي اللي بتحكي الحديث فدي فيها فائدة فضل عائشة وسلامة سريرتها وسلامة قلبها ونصحها للأمة يعني بتنصحنا تقول أنا وقعت في كذا فلا تقع فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكان يسعها أن تسكت إنها يعني فعلت هذا في السر وهي ستقول ولم تقل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين فضل الصديقة بنت الصديقة رضي الله عنه وارضاه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا وكل ما قالته قال بعض الرواه تعني أنها قصيرة هذا أمر بالنسبة للنساء والضرائر بالذات يعني من أهوان الأمور أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته تغير ماء البحر البحر بقى الأحمر البحر المتوسط البحر النيل البحر كلمة لو أذيبت في ماء البحر تغيره كله ما هي هذه الكلمة حسبك من صفية كذا وكذا فما بالك بما هو أشد من ذلك وأكبر من ذلك وما هو يقال في حق من قدره أخطر من ذلك صفية وعائشة بالنسبة لبعضهما يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك من يغتب من هو أفضل منه وعائشة أفضل من صفية يعني هذا قدرها يعني رضي الله عنه أرضاه هذا الحديث يبين خطر الغيبة قالت وحكيت له إنسانا يعني بالإشارة حكيت له إنسانا بالإشارة يعني مثلا يعني ممكن واحد يحكي عن إنسان يعني يحكي وصفه أو حركته وهذا يعني يتشبه به على سبيل يعني الاستهزاء أو على بأي نية يعني سيئة حكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا يعني هذا الأمر لو أني أحصل عليه الدنيا وما فيها وأفعله لا أفعل لو أعطوني مثلا يعني على هذه الفعلة الدنيا وما فيها على أن أفعلها لا أفعل. من شناعتها ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا من المحاكاة زي التمثيل والحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة وهذا يبين أن الغيبة تكون إما باللسان أو بأي شيء يوصل المعنى سواء كان بالمحاكاة أو باللسان بالحركات أو بالقلم أو بأي شيء المهم يفهم الذي تريد أن تفهمه يفهم مقصودك وهذا يعني إيه؟ يحدث بين الناس وعن أبي هرارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله لماذا؟ لأنك فعلاً, فعلا تشعر بحرمة المال يعني ينفع تبقى أنت مع يعني جلس عند إنسان هو غايب وتسرق ماله لا يمكن يعني تشعر أنه ده حرام طيب خلاص ينفع انسان يكون يعني مؤتمنك ومشو أخد باله وطلع سكينة مثلا وتضربه تجرحه لا ليه يعني ده لا يمكن أنت تتصوره لأن فيه نوع من يعني التشنيع وقبح هذا الفعل في النفس طب لما تتكلم عنه غائب هذا عرضه وهذا مثل هذا دمه وعرضه وماله حرام ولذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في فائدة وهذه الفائدة من الفائدة المهمة وهي رعاية الأهل بالتربية وعدم السكوت على المنكر والرفق في الإنكار حسبك من صفية كذا وكذا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني الواحد من سكوتش ويبين الحكم وينهى عن المنكر ويرفق بالإنسان لأن هذا من التربية ومن حق الأهل فالإنسان لما يرى شيئا على أهله ينصحهم وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميناء في حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ فهذه الحرمة يعني حرمة مؤكدة مشددة لأنهم في البلد الحرام وفي يوم النحر وفي الشهر الحرام فأمر حرم مؤكدة ومضاعفة فهكذا الدماء والأعراض فلا بد أن تعلم أن عرض المسلم كدمه وماله فإياك وعرض أخيك قال علي بن الحسين إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس هذا وصف أيضا للزجر الإدام الغموس والذي يأكل كلاب الناس فالناس على أوصفهم ففي ناس وصفهم مثل المعادن وناس وصفهم يعني وصف حسن وناس وصفهم وصف سيء فكلاب الناس هم الذين يأكلون لحوم الناس لأنهم يأكلونها ميتة جيفة. وأيضا مسألة الغيبة لها خطورة شديدة لأنها يعني تحصد الحسنات وتضيع الرصيد وقوله فمعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب ما يكرهه إذا بلغه سواء كان ناقصا في بدنه أو نسبه أو خلقته أو خلقه أو ثوبه أو يقولون وهناك نوع من الغيبة فيها نوع من من الدوران والمروغة وعدم المباشرة لها طريقة هذه الطريقة أيضا من أنواع الغيبة القبيحة ويقول هي غيبة المتزهدين المرائين مثل أن يذكر عندهم إنسان فقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء أو نسأل الله العافية يعني معنى ذلك إن هذا يعني يتحدث عن صاحب الموضوع بما يكره ويذمه ويشينه ويمدح نفسه فهذا الكلام قد يحمل عليه التلبيس يعني هو يكره المنكر وينكر المنكر ويكره هذا الفعل يعني ينتقصه لأنه ناقص ويكره فعله لأنه فعل محرم ولكن القصد أنه يريد أن يظهر نفسه بالمدح وأنه يعلو على أخيه أما إذا كان هذا الكلام على مبتدع كما ذكرنا بالأسباب السابقة فلا بأس لأن هذا فيه تشويه لهذا الفعل وزجر عنه وصد عن, عن التمثل به والاقتدائ به أما إذا كان من باب مدح النفس وشين الإخوان فهذا لا يجوز لأنه غيبة لأنه يفهم منه تنقيص المتحدث عنه ورفع المتحدث <تصفيق> هذا السؤال يعني واحد شاف واحد مثلا في مريض فقال الحمد لله الذي عفاني مما تلك بيه فضلنا كثم الخلق تفضيل هذا لا يدخل فيه مطلقا ولا من أي باب لأنه لا يجهر بذلك وإنما يقول هذا بينه وبين ربها عز وجل ويقوله وقد استحضر نعمة الله عليه في العفية فيرى أن ما هو فيه من العفية نعمة من الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به يعني لا يواجهه في هذا الكلام رح يقوله في وجه وعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يَتَخَلَّصْ من إِثْمِ سَمَاعِهَا إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ بِلِسَانِهِ كَمَ حَدِثَ عَيْشَةَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام قام أو قدر على قطع الكلام قطعه سواء بالظاهر أو بالحيلة يقطع بالظاهر يعني يقول يعني دعنا من هذا الكلام هذا قطع بالظاهر بالحيلة أن يسأل سؤال ويوجه دفة الحديث إلى موض كده بفطانة حتى ينتهي الكلام في الغيبة لأن أحيانا يكون ناس رأكبين في السيارة أو جلسين في مجلس في الزيارة أو كذا فأي واحد يتكلم يبقى هذا بداية الموضوع والكل يتكلم في هذا الموضوع لو واحد قال أنا سافرت الكل يقول وأنا لما سافرت وأنا لما سافرت أحد يقول انا ابني فالكل يقول وأنا ابني وأنا ابني وهكذا فهكذا يبدأ الحديث فإذا بدأ الحديث بالغيبة اعلم أن سيخوض في كل واحد يتكلم لم جاء سيرة إنسان يقود الكل فيه فهو يغير الحديث إذا كان له سلطان يقول دعونا من هذا الكلام نتحدث في أعراض الناس ويستغفر الله ويبدأ حديث آخر فإن لم يكن له سلطان وكان هو يعني أصغرهم فيتعمد أن يتكلم بكلام يغير دفعة الحديث فيقول مثلا لقد كنت في زيارة فلان وذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بابا من أبواب الخير الغيبة لها أسباب تبعث عليها فإذا أنت أردت أن تمتنع عن الغيبة بدون قلع هذه الأسباب واستئصال هذه الجذور لا تستطيع يعني لو أنت متغز من واحد لازم تغتاب يبقى الصح أن أنت تعمل تعفو عنه وتشفي صدرك من يعني تداوي صدرك من هذا الغيز يقول من أسباب البعثة الغيبة تشفي إن يعني أو يقول تشفي أو تشفي الغيز بأن يجري من انسان في حق انسان آخر سبب يوجب غيظه فكلما هاجى غضبه تشفى بغيبة صاحبه ده أمر يعني بدون تفكير وسريع جدا ومن البواعث موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم كما ذكرنا الحديث يدور في كذا فهو مش عايز يبقى مختلف عن الناس يتكلم كما يتكلمون وهم يغتابون وهو معهم يتفكهون في الأعراض ويذكرون الناس ولا يشعرون بما يقولون انت ايه رأيك في الانتخابات فيش منع خالص ان هو يقوم يغتاب له بتعشرين واحد طيب انت ايه رأيك في المسجد الفلاني ايه يغتاب وهكذا وبعدين كأن يعني ايه لقاء صحفي ولقاء حوار يعني كأن هذا ليس له أحكام ويتكلمون في أعراض الناس بمنتهى السهولة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهم لا يدرون بذلك وهذا لا عذر لهم فيه فمن البواعث موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه فيساعدهم ومن الأسباب إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهموه ركيك ونحو ذلك يا واحد جلس وليه والله فلان ده كريم جدا أحد كان مسافر معه سبحان الله ما خلناش نصرف حاجة خالص وأخلقوا في السفر يعني خدوم وكريم وكان يذكرنا بالصلاة يبقى مدحه وجالس يصل من الناس يعني بعض الناس أن يتألم إذا سمع هذا المدح يعني كأن هذا المدح معناه ناقص يعني أو كأن هؤلاء الناس مش حسين بيه فينبعث في صدره وفي قلبي باعث انه ينتقص فلان يقول هو فعلا يعني إيه؟ هو فعلا كريم وفعلا كذا وكذا وام لافف لفة من بعيد وام ايه زكر عب فيه يعني, يعني ايه يعني ما تفكروش بقى انه ايه انه يعني مية في المية لا لا ما فيش حد فينا يخلو من عيد انا برضو كنت مسافر معه مرة وحصل كذا. وحصل كذا ده يعني ايه نقصله وهذا أمر يعني أمر واقعي قد لا يتحمل غيره يتحمل الناس أو سوء طبع يتح... لا يتحمل أن يسمع المدح أقرانه أنت بتمدحه وما بتمدح الشتان ده ليه؟ يعني أنت من تشحسس به عمل نازل مدح على ولذلك ممكن أن تحمل هذه الطباع المرأة او الرجل على الغيبة بمعنى خليك مثلا في البيت وبعدين زوجتك مثلا بتقول إيه والله ده الشيخ فلان أو أنا سمعت وتتكلم عن كلام الكلام ده في مدح للشيخ فتشعر انت بالغيرة فتتعمد أن تذكر عيبا من عيوب الشيخ يعني ما فيش حد أحسن من حد تتعمد أن تمدح امرأة والله الأخت الفلانية أنت لا تعرفها ولكن تعرف ما عملها. وتتعمد أن تمدح وسبحان الله وبذلت وعملت وكذا وكذا فتهمي تهيج الغيرة من المرأة في البيت فتقول يعني ده سبحان الله ده أنا كنت في المسجد وعملت كذا وكان أولادها وعملت كذا وتذمها وتذكرها بما تكره ليه لسوء الطبع ده طبع سيء نفس فيها أمراض فلا بد أن تحذر من هذا السبب وكذلك الإنسان اللي بيألف أو بيخطب أو بيتعرض لهذا لطلب العلم يمكن أن يحمله الرغبة في رفع نفسه أن ينتقص من غيره أن ينتق أنا مش عارف والله هم يعني يعني الكتاب مثلا ده كتاب البحر الرائق وفي كتب كتيره في في الزهد والرقى واخد بالك فهو مثلا كتاب البحر الرائق ده بيدرس في المعهد وهو تعبان في كتاب ونفسه يدرس في المعهد فمش لا لا يدرس فيجي في على كتاب البحر الرائق يقول لك والله هو كتاب كويس بس وهم جايب خمس ست عيوب ويذكر ويقول الكتاب والكتاب والكتاب او واحد يكون عارف الشيخ ويقول والله انا كنت مع الشيخ وبيقول لأنه يحمله هذا الشعور اللي هو عايز يرفع نفسه وينتقص غيره ويحسد يعني غيره على هذا الفضل لأن مسألة الكتاب هو نشر الكتاب يعني اختيار الكتاب ده مثلا للتدريس هل تظن أن الاختيار ده ليس أوراقه أسرار؟ يعني هذا كتاب يدرس بإذن الله ما تعتقده أن يكون لصاحب الكتاب أجر من كتاب كل صامل كده وكتاب الأذكار لما تاخد كتاب أذكار بتاع فلان ويكون انت حبه بس الحصن الحصين او مختصر النصيحه للشيخ محمد اسماعيل ويكون انت حابب الكتاب ده ده سر, سر القبول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقبل عمل بيبارك هذا العمل ويضع له القبول كتاب الامام النووي رياض الصالحين كتاب جمع العلوم والحكم ما في كتب كثيرة جدا انما كتاب زاد المعاد كتب ابن القيم كتب ابن تيميه في كتب فيها بركه ما هذه ما القبول وضع الله لها القبول حتى تكون هذه الحسنه مستمره لصاحبها وهذا من بركة القبول فده أمر يعني اسراره بين صاحب الكتاب وربك عز وجل وليست في مساله بقى التحقيق والتخريج والمساله مش ليس يعني هذا ذم للتحقيق والتخريج ولكن ليس السر في هذا كتب الشيخ الالباني يعني الله يرحمه رحمة واسعة ومن الأسباب اللعب والهزل يعني هو بيضحك الناس دمه خفيف وحاسس كده معروف كده فبيضحك الناس ازاي؟ يضحكهم على الناس وهذا من أخطر ما يكون قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهو بها في النار صبعنا خريفا يتخذ أعراض المسلمين ماده للنكة والسخرية ويقول له ما عليش وما تزعلش ونحن بنهزر وهو يشرطه بلسانه ويجرحه والاخر لا, يعني لا حول لا ولا قوة فهذا اللعب والهزل سواء كان غيبة أو في حضور من تهزأ به هو منكر فلا تتخذ الأعراض غرضا علاج الغيبة يعني هذا هو الأمر المهم ليعلم المغتاب أنه متعرض لسخط الله تعالى ومقته وأن حسناته تنتقل إلى من اغتابه وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه يبقى احنا عندنا اثنين مسافرين مع بعض وصفروا دولة غنية وعملوا عمل أم الاثنين دخلوا في عمل واحد أجروا عشرة آلاف والتاني أجره ألف. نصيبهم كده واحد معاه مثلا ماجستير ولا دكتوراه والتاني معاشا لديبلوم أو باكدوريس. خلاص كده. بس اللي أجره ألف ده والتاني اللي أجره عشر تلاف بالنسبة لبلده ده اجر عظم جدا. خلي اللي أجره ألف ده أجره خمسة واللي أجره عشر تلاف ده أجره خمسين ألف. وبعدين بعد كم سنة هيرواحوا البلد. فنشوف حلهم. اللي أجره خمسين ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحط في الرصيد بس بيحط في الرصيد اللي اجره خمس تلالة يعني يشتغل ويقبض ويروح يحط في الرصيد اللي اجره خمس تلالة روحه رجع بلده راحين يسحاب الرصيد فهو اشتغل كم سنة وبياخد خمسين وجاي يشوف رصيده لقى صفر فين رصيد يقال له ما انت حولت كله على المسكين اللي أجره خمس تلاف في الشهر ده واللي أجره خمس في الشهر ده جاي يكشف عن رصيده لقى مضعف أضعف مضعف منين ده؟ قال لك ما هو أنتوا كنتوا ترجعوا من الشغل وده يقعد يتكلم عليك كان يتكلم عليك فصورة أخرى الراجل ده اللي أجره ألف ده ما كانش مكفيه فكان بيستلف يا فلان معكش ألف وأهله يتصل عليه يقول له فلان يدي لهم كذا فكان رصيده مديون التاني ده راح رصيده كله يسد الديون صاحبه ويدي له بقية الرصيد وهو مفلس هذا في الدنيا يعني أمر مكروه بل أمر يعني يفر منه ولا يفعله عاقل في الآخرة حسنات وسيئات وهي الصورة بالضبط انت بتشتغل لمين للأسف الشديد العمال بيشتغل للبطار العمال بيشتغل للبطار يعني انت بتصلي وتقرأ قرآن وتقوم الليل وتصوم وتسعى في سبيل الله وتص... وتحط كل هذه الحسنات في رصيد واحد مسكين خلص ما بيعملش زيك مسكين يعني زيه زي عموم الناس بس هو كل البلاء ان انت بتغتابه فشوف انت بتغتاب كم واحد كده من اللي هما مش زيك يعني هما ناس يعني اقل منك فانت لأي سبب من الاسباب التي ذكرناها تنتقصهم تغتبهم فاعلم انك تعمل لهم تحول يعني رصيدك في رصيدهم فهل ترضى لنفسك هذه الصورة فما بالك إذا كان الأمر أفضع من ذلك أو إذا كنت تحمل سيئاتهم أو إذا كانت صورة المغتاب عند الله عز وجل كصورة من يأكل لحم أخيه ميتا فينبغي إذا عرضت الغيبة أن يتفكر في الأمر وأن يتذكر هذه الأخطار وهذه الأهوال يعني بيحس كده أنه مضغاز وزهآن و يعني صدره فيه نوع من الحرارة ومتألم وبعدين يقول كلمتين بقى وخلاص يعني ده إنسان ما بيفهمش ده ما بيفهمش ده لو كان بيفهم كان عمل كذا وكذا خلاص ارتاح كده ارتاح ودفع التمن دفع التمن غالي وارتاح وهم اللي كان مضيق صدره الشيطان واللي ريحه الشيطان لأنه وقعه في الفخ فإنت لما تحسب أن الكلام هيب أبتمن وله حساب وترك الكلام هيكل له ثمن وله حساب تفكر في هذا الأمر ترتاح فإياك من الغيبة يعني عندك مثلا إيه إيه السبب في الغيبة فيه حاجات بتتفهم غلط ازاي واحد داخل يصلي خلاص كده وبعدين المؤذن أقام الصلاة والإمام مثلا بيتوضى هو أقام الصلاة ودخل إمام تاني أيشطران يقول له تعرف ده هم يعني ما بيحترمكش هي كانت فرقه دقيقه مثلا انه استناك على ما يتخلص الوضوء خلاص كدا. يوم هو يضغز منه والدايء منه ويجعلها في صدره فيجي سرته يقول ده الإنسان ده يعني استغفر الله العظيم ويذكره بعيب ليه؟ لأنه لم يفهم فعله فهما صحيحا إنما لابد أن يرد على الشيطان كيده لما اشتنج يكيده ويقول له أنه فعل بك كذا لكذا وكذا فيقول لا ويظن فيه خيرا ولا يظن فيه سوءا ويحمل على أحسن صورة وإن لم يجد أي وجه من الصور الحسنة ويرى أنه متعمد يشفق عليه واستغفر له ويدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يعني يرفعه وكذا وكذا يعني يشفق عليه يصعب عليه أنه يبقى بالصورة ويحرص على أن تكون العلاقة بينه وبينه ليست فيها عذاب فبهذا ينجو عند الله تبارك وتعالى فعن بغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحي أن يعيب غيره وهو معيب فإذا عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعوره وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبره فلينظر في السبب البعث على الغيبة يجتهد في قطعه فإن علاج العلة يكون بقطع السبب ويتحصن من أسباب الغيبة الوقاية خير من العلاج يعني لا إيه لا يرسب في نفسه غيظا ولا كرها ولا عداوة يعني يا إخواني يوم بيوم اتخلص من الرواسط يوم بيوم واحد أذاك ظلمك أغازك فيوم بيوم كده اجلس كده وإيه ان كان فيه باب إنك تلتمس له عذر وتفهم أمره على الوجه الحسن فالحمد لله وإن كان هذا الأمر يعني ليس له سبيل فاستغفر الله لك وله واعلم أن العفو أفضل وأجر الله أعظم وعلى الرغم من كل هذا نقع في الغيارة إِنَّا لِلَّهُ إِنَّا إِلَيْهَا رَجُعُهُ فما هي كفارة الغيبة؟ هذا سؤال مهم ممكن يجي حتى كمان في الامتحان ما هي كفارة الغيبة؟ الغيبة فيها جنيتين جناية في حق الله لأن الله حرم الغيبة وجناية في حق من اغتبته فأما في حق الله فكفارة ذلك التوبة والندم والعزم على عدم العودة والاستغفار وأن تعمل صالح والجناة الثانية وهي على عرض المخلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه فاستحله وأظهر له الندم واعتذر على فعله خلاص مدام وصلت يبقى لازم توصل له والطيب خطره تجبره وتجتهد في غسل صدره منها وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل فالأمر على وجهين إن كان يحتمل أن تقول له إني قد اغتبتك يعني اتكلمت عليك كلام يعني أنت تكره وكان يعني ده سوء أذب مني فأرجو أنك أنت تسلحي فتجد أن عنده من ساعة الصدر والحلم أن يقول لك يعني عفى الله عني وعنك ولا يترسب في نفسه شيء ولا يأخذ منك موقف ولا تغير قلبه منك إن هذا فاذهب إليه فاستحله فهذا هو إيه الأصل هو يعني أسلم شيء فإن لم تضمن ذلك وخشيت أن يزداد يعني لك كرها أو عداوة أو يتغير قلبه من جهتك أو تتسبب في فتنته فيغتابك كما اغتبته أو كذا أو كذا يعني فكه في الانتقام والانتصار فلا تذهب إليه ولكن اشتغل أعلم أنك قد أسأت إليه فماذا تصنع تستغفر له وتدعو له وتذكره بما فيه من الخير يعني لا, لا تكذب يعني تنظر إلى صفاته المحمودة يعني تقول ما شاء الله مواظب على صلاة الفجر يعني تنظر في أي شيء وتذكره بخير كل هذا حسنات ومن جنس كفارات من جنس هذه يعني التي تقابل هذه السيئات ف يعني تختار الحسنة التي تكفر السيئة تكون مقابلة لها يعني تكافئها فبهذا بإذن الله يرجى لك السلامة والأمر الآخر أنك تصدق في التوبة فلو رضي الله عنك يتحمل عنك وتحمل الله عنك يعني هو إيه المظلوم مش عايز حقه ربنا عايز وانت لو لك عندي ألف جنيه وأنا ما معيش وقام أحد المحبين أو أحد الأقارب بدفع الألف جنيه عني خلاص يعني ده قد قضى عني الدين فربنا يقضي عنك الدين لو رضي عنك ويضاعف لك الحسنات سبحانه وتعالى يعني يجعل توبتك الصادقة حسن عظيمة جدا فلا تحمل الهم إذا صدقت في التوبة فإن الله عز وجل يتحمل عنك المظالم بس أنت أصدق في التوبة انما اللي بيلعب بيدر نفسه هذا بالنسبة للغيبة وأخت الغيبة القبيحة النميمة المذمومة قال تعالى هماز مشاء بنميم من دلعشة يعني ممكن ناخد ننتهي من ها هو مش هو خليه ما بيزعلش طب لو زعل يبقى احنا بنغضبه واحنا بنغضبه, بنغضبه لو هو زعل بقى احنا كده بنغتابه يعني اللي احنا بنعمله ده غيبة هو بيسمحنا مش كده طيب لو سمحنا نستحل ما حرم الله لو واحد راضي ان يتعامل معك بالربة ماينفعش تقول له واحد ايه, ايه؟, ايه يقول لك انا معلش انا قلت عليك كلمة يعني مش مزبوطة تقول له ايه خد توقيع على بياض يعني انا مسامحك مسامحه في ايه اتحل له ما حرم الله اينفع تحل ما حرم الله الغيبة حرام بتحرم الله فمن ينفعش هو الزنا حرام على الاثنين ولو تراضوا حرام والربا حرام على الاثنين ولو تراضوا حرام الغيبه حرام ولو تراضوا حرام انما له يسامح فيما وقع فيما ايه في, مواقع في مواقع ما وقع ما يسامحش فيما جاي فيما ياتي لانه هذا يعين على الايه على المنكر او يحل ما حرم الله دي الامر الاول الأمر الثاني طيب حق الله يعني هو ذا احنا قلنا متعلق الجنيتين حق الله تعالى انه حرم الغيبة ربنا حرم الغيبة وقال لك يعني اذا فلان بيساء وكل ما يسمع يعني رجل صدر واسع ومسكين وما يعني لا يرى لنفسه وزن ولا قدران طب حق الله عز وجل يعظم وما يستهين بحق الله عز وجل ويستهين بهذا المسكين الذي لا يدري هو فعلا يعني يعني يسامح لوجه الله يعني شفقة على إخواني أو كذا لا أعلم بنواياه إنما هذا امر مؤذي فهذا أمر يعني شنيع وفضيع والاستخفاف به قد يبقى صاحبه بسخط الله وأما قد نزل موضح لبعض الأفضل مثلا بأن فقط <تصفيق> بعض الجمعات الإسلامية أو اقول لك حاجه اوعى تتحايل على الغيبه ولا تأخذ تاخذ ذرائع لتغتاب وانت مرتاح وان تركت الغيبه وكان فيه سبب يبيحها احسن من ان تقع فيها وان هذا السبب لا يقبل فلا بد ان تتقي الغيبه ان تتقي الغيبه لأنها سهلة على النفس لا بد ان تستعظمها وتستقبحها تستشنعها وحذرها لأنها تضيع رصيدك ويسهل جداً إفساد حسنتك بالغيبة الحسنة التي تفعلها لها شروط حتى تقبل وأنت غير ضامن للقبول إنما الغيبة ما فيها الشك إن هي وقعت السيئة بتقع بتقع يعني مستكملة للشروط إنما الحسنة بتتعب فيها ويأترى قبلت أم لا فما بالك الحسنة أنت تتعبين فيها لو قبلت تأتي بأمر سهل كده مثل الغيبة وتفسد فإذا وقعت في الغيبة وتذكرت فكف عن الغيبة واستغفر الله وعالج هذا الأمر وبادر في, إيه؟ في التوبة وارضاء و... و... المظلوم والتحلل من هذا الظلم فأنا أحذر نفسي وإخواني من الغيبة هذا امر تربوي وخاصة الغيبة التي فيها مراوغة مثل التنفس على العمل الإسلامي الكذا ما يقع بين الإخوان إن هذا هو الباب الذي تتجرأ النفس منه على, اللي على الغيبة الإنسان الورع الذي عنده خشية يمتنع عن هذه الأمور الله مقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم